بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يا ايت يعرض ويقول سحر مستمد وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم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 114. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر 116. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا 117. وقالوا مجنون وازدجر 118. فدعا ربه أني مغلوب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتق الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن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 111. صرصرا في يوم نحس مستمر 112. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر 113. فكيف كان عذابي ونذر 114. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت بالنذر فقالوا من 114. إنا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر 115. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 116. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر 117. إنا مرسل فتنة لهم فارتقبهم ونبئهم أن 111. إن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر 114. إنا عليهم صيحة واحدة فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُفْتَتِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا 119. وكذلك نجزي من شكر 110. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر 111. ولقد راودوه عن ضيفه فقمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر 112. ولقد صبحهم بكرة عذاب